Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmid Din Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdina As-Siratal Mustaqim Siratal Ladheena وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ هَا تُكَذِّبَانٌ ذَوَاتَا أَثْنَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ هَا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 فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُمَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ هَا تُكَذِّبَانٌ كَأَنَّهُمَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرُجَانٌ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمْ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 ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان FIHIMA FÁKHETE UM WAMAKHL UM WORUMMAN FABI EY ÁLÀI RABKUMA TUKZIBAN FIHINN CHEYRÁT UM HISÁN حورٌ مقصوراتٌ في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمث مثنئ إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان